بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أيها الإخوة المشاهدون ايتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البدعة لفظة ينفر منها كل مؤمن يحب الله ورسوله ويتمنى أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبقدر ما يتفق الناس على النفرة من البدعة بقدر ما يختلفون على مصاديقها التي ينطبق عليها هذا الوصف الشرعي فما هو الحد الصحيح للبدعة وهل يمكن أن تحدى البدعة بحد جامع مانع ينتفي به الخلاف ويجتمع فيه الناس على كلمة سواء هل يصح إطلاق القول بأن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة وإذا ماذا نصنع بما أثر عن الصحابة الكرام مما فعلوه ولم يكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح إطلاق القول بأن البدعة شر من المعصية وهل يلزم على هذا أن يكون الفاسق شارب الخمر والزاني والقاتل أعلى رتبة من إمام جليل ومحدث فقيه زل زلة فأول صفة أو مال إلى إرجائي أو قال بالقدر كيف ينص السلف على أن المفتدع لا توبة له في حين أن الكافر يتوب فيسلم فيقبل الله عز وجل منه ماذا عن ختم القرآن ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء والمصافحة بعد الصلاة وغيرها من الأفعال التي اختلفت كلمة الناس في بذعيتها ومشروعيتها هل البدع تدخل على المعاملات والعوائد أم أن محلها هو العبادات فقط؟ كل هذه الأسئلة وهذه القضايا وغيرها نطرحها في هذه الحلقة من برنامجكم فقه العصر على ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء مرحبا بكم فضيلتكم